من بنات الريح لي صفر نجفول كنهها ضبي الفلا بكفالها من ود الخيال عساف الخيول زينها في دكهها وجلالها من بنات الريح لي صفر نجفول كنهها ضبي الفلا بكفالها من ود الخيال عساف انا ما شفت وصفا اللي بالجمال اصقالها زينها ما شفت الله اللي بالجمال اصقالها تستدين كل دي من كل زول. ما يسخرها سوى خيالها هابب يا في حالها الخيا على اذكر الله كل ما قمت جول واحمد الله خصني بحبالها اذكر الله كل ما قمت واحمد الله خصني بحبالها كنها تمشي على قرعى الطبول فتنة اللي خافقة يضرى لها البنات الريح لصفرا جفول كنها ضبية الفلا بجفالها من ودى الخيام عساف الخيول زينها في دقها في القصه على الطرف الخجول تنكسر شمس العصر بظلالها في القصه على الطرف الخجول تنكسر شمس العصر بظلالها وصفها وصفى السحاب اللي يحول كل عين تستخيل خيالها بدنات الريح لي صطر يا الفلا بجبالها من وادي الخير عساف الخيول زينها في دنجا وجلالها او تماري على الخاط رجول صاحب حقيقتها ما طالها او تماري على الخاط رجول صاحبة حقيقة ما طالها كل رجل في حياته لاميول والحواية تمتلك رجالها من بنات الريب لصفران جفول كنها ضبية الفلا بجفالها من وقت الخيال عساف الخيول سينها في دبيها وجلالها